بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية حجوب يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى ناراً خانية تسقى من عين آنية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 لا تسمع فيها لاهية فيها عين جارية فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوفة أفلا ينظر